قال رب إ ن ي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إ ل ا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصبوا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا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 ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارا تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام